بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اتم النعم واكرم النعم على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه الى يوم الدين اما بعد فقد شرع الامام المسمف ابراهيم رحمه الله في بيان قسم الثانيه من اقسام القتل وهو شبه العمد وشبه الشيء مثيله والقريب منه في الشكال وسمي هذا النوع من القتل بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وسطا بين العمد والخطأ ولذلك سماه العلماء وبعض العلماء بعمدي بخطأ, بخطأ العمد وسموه شبه العمد وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصى مئة من الإذن وجمهور العلماء رحمهم الله على أن هذا القسم موجود في القتل وأنه وسيط بين العمد و بين الخطأ وأنه لا يجب كشاف أي من قتل بهذا النوع بمعنى توفرت فيه استفادات التي لا يرتقي فيها القتل الى الاند ويرتجع بها ان نحض الخطأ فإنه لا يقتص منه فلا يوجب قوضا ويوجب الدية اجهعا الا ان هذه الدية تكون مغلظة في قول جمهور العلماء رحمه الله إجماعا عند من يقول بهذا النوع وهذا القسم وخالف بعض العلماء وقال القتل نوعان قتل عند وقتل خطأ لأن الله عز وجل بين هذين النوعين ولم يذكر النوع الثالث في كتابه وهو شب العند وهذا القول مرجوح والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل ثلاثة أنواع قتل عند وقتل شبه عند وقتل خطأ والدليل على ثبوت هذا القسم ما جاء من صريح السنة في قول عليه الصلاة والسلام ألا إن في قتيل شبه عند قتيل الصوت والعفا وكذلك أيضا يدل على هذا القسم حديث الصحيحين في قصة المرأتين من هدين حينما اقتتلتا فرمت من أخرى بحجر فقتلتها وألقتنا في بطنها ووجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيتها على عاقلتها ولم يوجب قصاصاً ولو كان شبه العنب من العنب كما يقول الملكية في بواية وكذلك أيضاً الظاهرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم الاكان قتل النبي صلى الله عليه وسلم من المراه ولكنه جعله من شبه العند وسماه العلماء او سمي شرعا بشبه العند وخطا العند السبب في هذه التسميه أن القتل للجنايه موجود فشابه العند ولا يقصد القتل ولا يريد ازهاق الروح في شبه المختل ومن هنا كان وسيطا بينهما أي أنه ليس بعمد النحض ولا خطأ النحض فارتقى عن الخطأ يعني زاد عن الخطأ في العقوبة لأن فيه مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها وهذا ما ينصننا بالدية المغلبة وسيأتينا إن شاء الله تفصيل وبيانه في باب الديات فارتفع عن الخطأ من جهة تغليب الديات ونزل عن العمد من جهة كونه لا يجيب قصاصا فصار وسيطا بين عنده والخطأ فهو عند لأن الغالب هذا القص يقع في حال الخصومات والنزاعات فالقص للذناية موجود وهو الإضرار قص الأذية والإزهاق غير موجود قص الإزهاق والقتل غير موجود يقتل إثنان ويذرب أحدهم الآخر بشيء لا يقتل غالدا يفرض ضرب العصاء كما تقدم معنا التي لا تقتل وهي العصاء الصغيرة ووافقت قدرا فقتلت هذا قتيل شجع عندي لا يقفص من قاتله وعلى من قتل البيئة مغلبة فدينا رحمه الله هذا النوع فقال رحمه الله نعم نصبه العمدي أن يقفد جناية لا تقتل غامبا أن يقفد جناية فهو بحمده للعصاء ولكن وهو الضرب في مجرى اليد ونحن ذلك يقصد جنايه لا تقتل غالبا لكن لو نكذه في نقتل يعني في مكان يقتل غالبا او ضربه بشيء له مار كما تقدمنا انا في هذا العند فاذا اتفق العند واتفق شبه العند في وجود الحاله التي تتوفر فيها بواعث الجناية بنعنى أن الإنسان يدشع النرش يختفن مع شخص ولا يريد قفله وإنما يريد عقره أو يريد إضراره أو أذيته ولم يكن مستعملا لآلة تقتل غالبا ولم يجرح بها ولم يجرح بها لأنه إذا جرح ذكرنا أنه يكون من قتل العند ودينا أن العند عند في المذهب أن يجرحه بما له مور في البدن أن ينفذ إلى البدن ويقتل مثل السكين والسهام والسيوف ونحي ذلك كمن ضربه في غير مقتلين كمن ضربه في غير مقتلين لو تخصم إسلام فضرب أحدهما لكزة في غير مقتل يعني يضربه على كتفه ويضربه على فخده فسوى الفخد بعيدا عن الخسية والمقاتل فضربه ضربة لا ليس مثلها يعني في مكان مقتل والسبب هذا أنها إذا كانت في مكان لا يقتل غالدا تغجح أن نوته قدرا وليس بفعل الجناية بصوت مثلا يضربه بصوت بصوت الصوت طبعاً جاءاً يقولي على أنه في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصى فالصوت اعتبار قتل به من شبه العمد نصاً يعني النبي نص على أنه من قتيل عند الخطأ أو خطأ العمد كما يسمون بعض العلماء أو شبه العمد كما ذكر المسلم رحمه الله فالقتل بالصوت جاء وضربه بالصوت الضرب ففقط الرجل ميتاً الضرب الصوت في تفصيل من حيث الأصل الصوت لا يقتل غالبا فليس بآلة يحكم بأنها موجبة للعنبية والقصاص القوت لكن تقدمنا ان أن الآلة انضعفت وكان حال الشخص محينا على الإزهاق بها كانت من العنبي لا يشبه العنبي فلو أنه ضربه بالصوت وهو مريض أو ضربه بالصوت وهو شيخ هر ضعيف لا يحتمل برض الصوت فإنه قتل عنه وقد تقدم معنى هذا بينما ظوابطه في العن وقلنا أن هناك أصوال في استثناء عند العلماء الأصل وما يستثنى من الأصل فالأصل أن القتل بالصوت ليس بقتل اختصوا أن ضرب أحدهم الآخر بعصى ضرب أحدهم الآخر بالصوت هذا الذي يسمى بالكرباج في عرافنا فهذا نقوم نقتل شبه العند وما في المضروح نقول قتل شبه العند ولكنه إذا كان في مقتل او كما يقول العلماء كرر الضرب عليه بالصوت وكان نصره لا يحتمل التكرار قد يكون شابا جلدا قويا لو أخذ الشاب القوي ووضع تحت السيار وضرب ضربا مكررا مضيا إلى الإزهاق والقتل فإن القتل عمد فالتكرار للضرب والمداوم عليه والاستمرار في الضرب تزيق الأرواح وكم من أنفس أزهقات تحت الجلب والسياق وبناء على ذلك ليس كل ضرب للصوت يعتذر من قتل شبه العمد وإنما ذكر العلماء الصفة الغالبة للصوت اتباعا للسلم لكن لو أن الشخصة لأنه لا يحتمل ضرب الصوت كلمريض المده والشيخ الهرم أو ضربه بالصوت في مقتل الغالب أنه يقتل أو ضربه بالصوت وكرر الضرب عليه على وجه تزهق به الروس غالباً فإنه قتل عمد تضر قتل عمد وموجد للتصاص فالعصى صغيرة العصى صغيرة فإذا ضربه بالعصى الصغيرة فليس بيقاتل إذا مات منها ولكن إذا ضربه بعص صغيرة وكرر الضرب عليه وكان لا يحتم هذا التكرار كمن أخذ او صبيا وضربه بعص صغيرة وكرر عليه الضرب على وجه في الغالب أنه يزهق فإنه قتل غندي ويوجب القصاص لكن الغالب في العصر الصغيرة أنها لا تقتل الغالب وقوله شعيرا ان المخايل معتبره في المثون ومن هنا لو ضربه بعصاه كبيره لا يقتل الا اذا غالي فوقعت او لقذ او لقذ ان يجمع يده ويضربه بها من وكل هذا كله هو الغالب في انه لا يقتل لكن لو نثه في نقتل او كان المنكوز صغيرا مثل أطفال الصغار أخذ طفلا في نهدي فلكذه لكزة واحدة قضت عليه فهذا قتل حمد فإذن لابد من الانتباه إلى أن الأصل العام الغالب أنه لا يكتل مثلا لكزة الناس مشاهد تقع بينهم الخصونات ويركز بعضهم لكزا ويضرب بعضهم بعضا بأن ولكن لا تذاق المرصا فتم يحدث تاثر وضر ولكنه لا يحصل ذهوق غائبا ومن هنا قال رحمه الله من شبعا ولكن اللخص فن قريب قريب من القاتل قريب من القاتل ولذلك قال فوقده موسى فقضى عليه النك يقتل ومن هنا صار وسيطاً بين ما, ما, ما, ما لا يقتل غالباً وما يقتل غالباً وارتقى إلى درجة شبه العمد ارتقى إلى درجة شبه العمد هذا ما يقول قفت الجناية وإن كان أشبه أن الوطن فيه عدية وإضرار وإعلام وعلى كل حال هذا نوع من أنواع الشبه العمد الذي لا يجب القصاص إذا كان الذي لكزه ضعيفا أو مريضا أو شيخا هرنا أو قفلا صغيرا تقتله اللكزة غالدا أو كان شابا قويا جلدا فلكزه لكزة قوية في مقتل مقاتل من الخسلتين الله وتعالى مثل ضرب أنا أصنبط الجنوب على جهة الكبد ونحن ذلك أو جهة القلب فهذه غالب مقاتل يعني إذا ضرب فيها هو كثه فيها فقط العمد يجب الطفاف ونحوه ونحوه شبه والخطأ أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آذنيا لم يقصده قال رحمه الله والخطأ أن يفعل ماله فعله ماله فعل العمد هذا النوع الثالث من أنواع القتل وهو قتل الخطأ والغالب في المسلم بل المنبغ الأصل في المسلم أن لا يقتل أخاه إلا خطعا ومن هنا قال تعالى ما كان لِمُؤْمِنٌ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعَهُ والخطأ لا يتوفر فيه قسط إزهاق الروح ولا قسط الزناية على المسلم ومن هنا كان أخص أنواع القتل ولكن الله عظم أمر الدماء ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه أوجب على القاتل خطعا أن يضمن النفس فصار حقا للآدمين وأن يضمن حق الله بالكثارة وهي عذق الرقبة فإن من أو لم يستطع شراءها فإنه وصوم شهرين متسابعين ثوبة بالله عز وجل والحكمة في هذا فيما ذكر بعض أهل العلم أن كل إنسان يقتل خطعا لا يقتل إلا بإهنان وأنه ما من النفس المؤمنة تزهق خطعا وتقفل خطعا إلا هناك تقفير وإهنان من الطاطر و بناء على ذلك وجدت سفارة سيامة للأنفس وحتى يحتاط الناس فيما يجد الزهوط فلا يتساهلون ولا شك أن في ذلك خيرا كثيرا للعباد الله عز وجل أعلم وأحكم وقتل الخطأ أجمع العلماء على أنه لا يقتف بقتل الخطأ بمعنى أنه لا يوجب القصاص وأجمعه على أنه يوجد أبديه كاملة مسلمة إلى أهل المقصول المعصوم الدم المسلم وأنه إذا عجز عن الكفارة بالعقل أنه ينتقل إلى فنان شهرين متتابعين كوبة منه لله عز وجل من التقصير تعظيما لأمر الدم كما ذكرنا وإلا هو ما قصد والله عز وجل ولا جناح في ما أغطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ومن قتل خطأا لم يكن عنده اسم يعني لم يحكم بإثمه ولكن الله سبحانه وتعالى عظم أمر الدماء والأنفس حتى لا في ذلك فإذا تصور تصور النصف أن القتل وقع بقيادة سيارة مثلا شاقها فصدم شخصا فقتله فإنه يلزم بالدية فإذا دفع الدية تحصن أن يجهق أرواح الناس باتساهل في قيادته و سياقته كذلك أيضا إذا اعتق الرقبة فإذا لم يجدها صام شهرين تتابعين وإذا رآه غيره اعتبر فتصبح الأنفس مهادة والشرمات معظمة بخلاف ما إذا قيل والله هذا أخطأ فلا شيء عليه فإن الأمر يكون دون ذلك فيتساهل الناس في الأسواب الموجبة للزهوك وإذا جاء الطبيب في طبه وعلاجه فخرج عن السنن المعتبر والقواعد المعتبرة عند أهل الخبرة او تساهل في تجديد أمور المريض حتى ذهق تنسه ومات فإنه يحكم بالجية عليه فيضمن هذه النس ويحكم بوجود الكفار عليه فعنده يتحصب الأطباء في أرواح الناس وأجسادهم وقف على ذلك غيرهم من من يخطئ وتحصل منه الجناية حتى في البر لو أنه خرج ورما غزالا او رمى صيدا ظنه رمى غزالا فمر شخص ضيما وضيما غزال فقتله او رمى شخصا يظنه فريسة فإذا به إنسان فإنه في هذه الحالة سيبدأ ثم بعد ذلك يكفل الكفارة الشرعية الأمر الذي يجعله إذا أراد أن يصيد بعد ذلك أذكر في الصيد بعد ذلك تحفظ غاية التحفظ وإذا علم أن غيره أخطأ وغيره إذا علم بخطأه هذا الأنفس وتحفظ في صيده فابتعد عن الأماكن التي فيها الناس ورمى على وجه يأمن فيه غالبا من الخطأ كل هذا شكمة من الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الأصل يقتضي أن المخطئ لا شيء عليه ولكن العلماء اعتذروا ودينوا أن الشريعة أوجبت هذه العقوبات وتسمية عقوبات تجوزا المعاقبة بالكفار والمعاقبة بالأدية خيانة للأنفس وخيانة للأرواح وحتى لا يتساهل الناس في الدناء وفي إزهاق الأرواح ولا شك أن من نظر إلى هذه الأحكام معاقبة فإنه يجد ذلك جديدا وقوله تعالى ولا جناح فيما أخطأتم به لا يعارب وجوب الخسارة ووجوب الديان لأن قوله ولا جناح يعني لا اسم فمن هنا من قتل خطأ لا اسم عنه لكن لا يمنع هذا أنه يضمن للناس فقوقهم ولا يمنع هذا أنه لا يقع في هذا الخطأ إلا بنوع إهنال وتقصير في فيترتب على هذا الإهنال من يجب فجره وجبراء المقص الموجود في من باب التكليفي الوضعي ومن باب الخطاب الوضعي لا من باب الخطاب وهذا كما قرره الائمه في كتاب المقاصد ومباحث المقاصد ان العقوبه أن هنا من باب الخطاب الوضعي وليس من باب الخطاب التكليفي لان الخطاب التكليفي يستقل اي وهذا لم يقصد القتل فاستفكى العلماء كيف أوجدت الشريعة على من قتل خطعا الضمانة والكسارة مع أنها لا تكلف الشخص لا تعتبر عمل الشخص إلا دنيا والأصل أن لا عمل إلا دنيا فهو لو كان ناويا للقتل صح أن يؤخذ بالضمان وأن يؤخذ بالكسارة وقد أجاب على ذلك الإمام الشاطد رحمه الله في كتاب النفيس والوافقات وفي كتاب المقاصد منه فقال إن يجاء إنه وإن لم يكن قاصدا للقتل النية غير موجودة فإن هذا جاء من باب الخطاب الوضعي والخطاب الوضعي لا يشترق في النية الخطاب الوضعي أي أن الشريعة وضعت علانات وأنارات حكمت بأحكام عند وجود هذه العلامات والأمارات بغض النظر عن كونه إنشان قاصدًا أو غير قاصد مثلا قارة الشريعة لن أكلف شيئًا دفع رد مثله او دفع قيمته بغض النظر عن كونه قاصد لهذا له الإسلام أو غير قاصد هذا يسمى بالخطاب الوضعي والخطاب الوضعي لا يشتغل فيه القصد والنية لهذا يعني مظائر كثيرة منها مثلا الطلاق منطلق زوجته هاجلا ما قصد الطلاق ولا نوع الطلاق ينزحني عن زوجتي فقال لا أنت طالق فأوجبت الشريعة عليه تطريق زوجته لأنها جعلت هذا من هذا الخطاب الوضعي بغض النظر عن نيته قاسد أو هذا يسمى المؤاخذة بخطاب الوضع الحكم بالعقوبة بخطاب الوضع وبناء على ذلك لا تعارب بين المعاخذة بالنيات وبين العقوبة التي ورد هنا بالكفارة والدية من باب الزجر ومنع الناس عن تساهل في الدماء وإزهاق الناس والخطأ أن يسعل ما له فعله مثل أن يرمي سيدا أن إذا رمى الصيد الآن الآلة التي رمى بها مثلا الشلاش يبعى فعل العمد ليجيهوق النفس لكن في شبه العمد الآلة لا تقتل غالبا ومن هنا الخطأ طبعا يكون برمي شيء بشيء قاطل يظنه غير معصوم فبان معصوما رمى ذهينة اصاب انسانا ينحي ذلك فالاله قاتله والمرمي قاتل ولكن الشخص من يقصد قتل من يقصد المقتول لا من يريسه نعم او غرضا او غرضا مثل وضع هدف وقال وقال انهم يترامون على هذا الهدف فلما رموا الهدف مر شخص بينه بين الهدف فهذا قتل خطا لا قتل نعم فشخص او شخص رمى كافرا مهدر الدم حربيا فجاء مسلم بينه وبين الكافر فقتله ومن الرمى مسلم يظنه حربيا فيه خلاف نشور بين العلماء رحمه الله لكنه عند بعض ان يدخل في هذا انه ظنه كافرا فجاء مسلم فالقصد قتل عنده فيصيد آدميا لم يقصده فيصيد آدميا لم يقصده يعني بالقتل وعند الصبي المجنون وعند الصبي والمجنون خطأ عند الصبي الصبي غير مكلف فلو تقاتل صبيلا فأخذ الصبي منهما السلاح فطعن الآخر وقتله فإنه لا يكفص من الصبي القاتل أنه غير مكلف وغير مؤاخذ لعدم وجود العقل الذي هو مناطق التكليف ولكن يجب ضمان الديه يجب عليه الديه فان كان للصبي مال وجب في ماله والاصل عند العلماء رحمه الله أن عند الصبي والمجنون خطا عدم تكليف فان كان للصبي عاقله ضمن الدية له وإلا كان في بيثمان المسلمين على الأصل في باب الدية الشاهد أن الصبي إذا تعمد القتلى فعنده خطأ وإذا تعمد الإكلاف فعنده خطأ لو جاء صبي وكسر سيارة شخص وجد ضمان هذا الشيء المفصور وخطأ يكون يجبعي مجرأ الخطأ ما يترى عنه ما يترى عنه لأن لو ضمننا الأسعال إذا تعمل شخص إثلاف شيء فإنه لا تضمن عاقلته لكان فوق فرثت ديال لأن العاقلة عقبه سيكون ان شاء الله وهذا نظام وشرع في الإسلام نظام العاقلة فهم قرابة الشخص وعصبته يتحملون ولذلك قبل نبي صلى في قصة المرأتين من هذين بالدية على عاقلتها على عاقلة المرأة القاتلة وهذا يدل على أن الصبي إذا قلنا أن قتله خطأ فعاقلته تعقل إذا قلنا عنده خطأ فمن ينبني على ذلك ضمان الجناية سواء كان أطلف أضوال او أطلف أنفس فإنها تأخذ شكم القتل بالخطأ نعم عند المجنون وأن مجنون من وعياذب لا أخذ السلاحة وقتل شخص فإنه لا يقفص من المجنون إنه غير مكلف ويجد أن يضمن أن تضمن الدية فيضمنها أولياء المجنون وعاقلته لو أنه جنى جناية قطع يد أو شخص او أتل اثنان شخص كل يعتبر من الخطأ يدري حكم ندره او الخطا لعدم تكليف المجنون والصبي